أمي لغة الأمجاد البراقة رغم الأزمان لها عبقوا تعلوا رايات غفاقة وتضيعوا جزاها وتتسالقوا لغة رغم الأزمان لها عبقوا أول بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين العاقبة المتقيم صلاة والسلام على سيدنا محمد الأشراف والصليم وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله على من تبعان بإحسان إلى يوم الدين أما ذات قال مؤلف الله ونفعني وإيكبر منه ورضي عنه قال ما بالعطف على كل حالا نذكره خلاصة سريعيه لما سبق قلنا المرفوعات قلنا المرفوعات سبع ها المرفوعات سبع وهي الفاعل والفاعل الذي لم يسمى فاعله والمبتدا وخبره ها واسم كان واخواتها وخبر ان واخواتها والتوال تراجع عن اربعه العطف وهي النعت والعطف بالتوكيد والبدل اناقل حالا قليلا النعت النعت هو يتابع دي في في في رفعه ونصبه في تأليفه وتنكيره تابعه في تذكيره وتانيثه وفي افراده صح يعني ياخذ قطره ربع من عشره في الاعراب الاعراب يس ثلاثه والله لا ربع ونصف ياخذ وحده منه صح وفي التعريف والتنكير ياخذ واحد صح وفي التذكير والتانيث ياخذ واحد وفي في الافراد والتثنيه يا خويا صح المجموع الرابعه راه حامل 10 بدا نقولوا زيد جاء الرجل العاقل شوفوا هنا العاقل شحال فيه يعني مكتمل فيه الشروط العاقل هذا ذكر الله واشرك حقا صح و, و... معرفه ها معرفه معرفها؟ معرفها العاقل ولا مش معرفها؟ معرفها ياه زي؟ هو مفرد ولا مش مفرد العاقل؟ نعم صحة هذو ثلاثة؟ ها؟ نعم والتنكير والتعريف هم معرفة لا؟ نعم إذن هذو ما هي ربعة؟ فيها ربعة وهن جاء الرجل العاقل ياه؟ صحة فالرفع والنصف ثاني أنا ايه يا ربع فالربع ربع والنسبوع نأخذ منه ربع العاقل مرفوع, مرفوع. لا مش مرفوع. مرفوع. مرفوع. مرفوع. مرفوع مرفوع صح مفرد ولا مش مرفوع مذكر ولا ومنكر ولا معرف ايضا هاي فيه يا ربع لو كانوا نقولوا جاءت المرأة العاقلة العاقلاتو العاقلاتو نعم مستهلت صحيح ها تأخذ هذا يخص النعت الحقيقي إذا كان النعت سببي كذلك يتبع العتو في نين من خمسة وهي الإفعاد نين من يكون المفرد التانية صح مثلا نقول جاء محمد العاقل أبوه العاقل هنا صيف لمن المذبوع الله أبو أبو أين هنا ويكون ناعة السبب يكون مفرد دائما جاء محمد العاقل وأبو يمكنهم يقولون جاء الراجلاني العاقل وأبو يقولون ش العاقلاني عاقل وأبو آي والله هاي تنحديل يلا أن ناعة تكلموا ألا العطف العطف الثاني هذا نلته وضع العطف وحروف العطف 10 وهي الواو الواو والفاء وثم واو او ام وبل ولا لكن حتى حتى في بعض المرات كذلك يعني حروف العطف العطف على يعني احده ما له غاوي والاخر الصلاحتي معناه في اللغه فهو الميل الميل تقول عطف فلان على فلان كما تقول الطريق المنعطف فهي. ها المنعطف. كذلك كذلك عطف فلان على فلان تريد أنه مال إليه وأشفق عليه هذا العطف هذا في اللغة وأما العطف في, في الاصطلاح فهو قسماني الأول عطف البيان والثاني عطف النسق فأما عطف البيان فهو التابع الجامد الموضح لنسمعين يوضح ان تكون في المعارف والمخصص له في النكيلات فمثال عطف البيان في المعارف جاءني محمد ابوك جاءني محمد ابوك جاءني جاءت جاء في الله جاءت نعلم ان نقول القاء اه في محل نصب صح محمد ذاه صح اي لما طير بيان عط فعلى محمد اي بفور بعد التطبيق الاول نيابه تعد الطلبه اي عند وهو مبغى قبل باقي صح جاء محمد ابوك ابوك هذه هي بيان وتوضيح محمد والله لا هي سموها هي يعني بيان لان محمدي في وابوك هذيك غير التوضيح وبيان المؤكل صح والله عرف بيان على محمد وكلاهما معرفه والثاني في المثال موضح الاول ومثاله في النكالات البيان اقصد في النكالات يقول لي تعالى من ماء صديد ماء هنا نكرا المشاك كده وصدي ابن كره ولا لا صحه صديد هذيك زائد عطف بيان لنا الماء هذا اللون تاعو يعني صدي من ماء صدي كذلك هذا الذي عطف بيان لنا تصديت عطف بيان لنا نقولوا من ماء سانسدي صدي كيف من ماء اسم صح صحيح جرين اه هذا مخصص مخصص الاول في النكيره ماء هذه نكيره صاددين جاءت مخصصه ومبينه موضحه لله واما حذف النسخ نحن نتكلم عليه يعطل كنا فيه فهو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العسرة كل حرف من هذه الحروف العسرة يكون حرف عطفيا هذه الحروف يعني ما يشيئ أسمعهم في كل مثل العسرة حروف وهذه الحروف هي الواو الواو يكون في بعض الاحيان هزعص وهو الواو هذه اللي الجمع. الجمع فيعطف بها وهي المطلق الجمع فيعطف بها المتقارنان حذاء محمد وحارث جاء محمد وعلي هذه قلنا ليطلق الجمع يعني ما نقولوش محمد هو اللي جاء والله علي هو اللي جاء جاء محمد وعلي ربما جاءوا مع ربما تعريف الكلمه هو لو ربما اني جاء محمد وعلي اذا كان نجيهما معا ويعطف بها لماذا نعلم نقول جاء محمد وعلي اي محمد 44 طب ظهر بغلط محمد 47 ايوه يا شيخ عط النسق عط في النسق هذه الحروف العشره كل عط النسق اي وي تطويه السابقه المتحله حجاج علي إذا كان مجيء محمود سابقاً. على مجيء علي مهد رعدنا إذا كان مجيء بها السابق على المتاخر جاء عليBayوم ومحمود إذا كان مجيء محمود سابقاً على المجيء علي ويعطف بها ذلك. المتاخر على السابق نحو جاء عليوم ومحمد إذا كان مجيء هم ومحمد متاخر مجيء علي حيث يكون حيث يكون يعني هي لمطلق الجمع حني الواو هي لمطلق الجمع ما يدلش على واحد جاق بالآخر والله الثاني الفا وهي للترتيب والتعقيم الفا للترتيب والتعقيم يعني الثاني يكون جابعة للأول بعدها يجعلوا بهجة ثانية هذا معنى والثاني يعني جاثم ذب الترتيب والتعقيد عاقبه مطورش ومعنى الترتيب أن الثاني بعد الأمو ومعنى التعقيد أنه عاقبه عاقبه بلا مهلا بلا مهلا نحو قادم الفرسان فالمشات ولكن هنا باعتبار الحال و باعتبار السياة مثلاً نقول هو تزوج, تزوج عاليون فولد له الفثمه وهنا فعل الترتيب والتعقيم ولكن التعقيم بحسب الحال يعني هذا الإنسان يزوج ما غير إجابها ودت إليها لابدت من سعشر على حسب الإنسان قديم الفرسان في المشهد إذا كان مجيء الفرسان, الفرسان سابقاً وَمْ يَقُنْ بَيْنَ قُدُومِ الْفَرِيقَيْنِ مُهْلَى صح ثم نذكر ثم نر. وثم هذه للترتيب والتراخي ثم وهي للترتيب مع التراخي يعني توخر ثاني حتى كما في الفات مات مات ما اقمره هذه الايه شاف المات لهلك التنقيل و <تصفيق> وثم هذين له للترتيب والتراخي يعني يكون متاخر عليه ومعنى الترتيب قد سبقه هذا معنى سبق ومعنى التراخي ان بين الاول والثاني مهله انه مهله الأحسن. نحو أرسل الله موسى ثم عيسى مبينا عيسى وموسى يعني قروه من ثم محمد عليه الصلاة والسلام آه. ثم هذه للترتيب وتب كلا سوى تعلمون ثم كلا سوى تعلمون او وهي ما هو للتخيير التخيير او الاباحه التخيير بينهما ان التخيير لا يجوز مع الجمع مثلا تزوج عندا او افتح او هذه حرف عطف يتزوج هندن او اختها هنا يجوز لك تجمع بيناتهم لا لا ما يجوزش تجمع بين هذه الاهلين التخير لا طهي اذا قلنا للاباحه للا كون مثلا طعام او, أو عسل أو عسل. أو عسل صح هنا بالاباحه ذكرت لك التخير والاباح ولكن قد تجمع بينهما ايش هو تقدر تجمع بيناتهم ما لا إذا قلنا لله للإباح يجوزك تجبع بيناتك وإذا قلنا للتخيير <تصفيق> صحة للتخيير كما يقول تعالى تكفارته إطعامه عشرة مساكين من مساكين أهلكم أو كسواتهم أو تحرير وقفتهم أو كسواتهم <تصفيق> يعني هنا أذير التخيير للتخيير <تسكيل> اما اما ايه اما اما يعني تطعم عشان مشاكل والله تتقسي هنا يعني تتقسي ما مشي انا تتقسي بلا لا لا خير واحدة هنا التاخير التخيير غير منهم الشيخ في الحاله تاع تجي التاخير ماشي التاخير بصح يشير هنا التاخير هنا تخير وحده منهم اه قديت الواجب وي ودق هذا وانا سالا ماذا راك المساكين وزدتك سيدها هذه الكسوه نقولوا صدقه لا هي شي كفاره ما تكونش كفاره هذه فقط صدقه فلان التخير لا يجوز مع اجوج وميع يجوز معها الجد آه. فمثال التخيير تزوج هندًا أو أختها واحدًا من هند ومثال الإباحة أدرس إن فقه أو إن نحوه <تصفيق> فإن لديك من الشرع دانيلا على أنه لا يجوز بين هند وأختها بالزواج ولا تشكوا في أنه يجوز الجماعة بين الفقه والنحوي في الدراسة في, في الأية عجت في سورة الأنعم وهو القاهر فقع ذادي ويوصل عليكم حفظة لا، ليس هذي نزل عليكم من السنة ايذا ثو ايذا مو ها الذي بسبب مسند خاصه يعني اي يفككم او تحت ارجلكم او يلقي ساكن شيئا او شيء بي ساكن شيئا هذه ثمانه لا, لا لا الله سبحانه وتعالى ذكر ثلاثه يعني الثلاثة إما يسكنتي وإما ذالي وإما الرسول صلى الله عليه وسلم في قال هذه أهوان هاي هذه أهوان يلقى كما سمعان هذه يعني أهوان من من عدم السلوية آه يا الله ثم موسى الرسول لي قال هذه أهوان أو أيصا وإنما الرعوي قال قال وحدة منهم لك شك الرسول قال وحده قال هذه هي أهوى قال أيسا لكن الراوي شك هل قال الرسول أهوى أو قال أيسا أو هذه ثم للشك, للشك. هاي والله للشك وقد تأتي يعني للإيهام أو للإيهام أو للتحيار مثلا تحير. هولان ولكن لا نجعله جاء زينا طبعا وانترك عالف اللي جاء منهم ولكن تحب تخليهم تحير وما تريدوش هل يسموها الإيهام أولا التحيير تحيروا يعني فإذا هل هي أول تكون للتخيير وتكون للإباحة وتكون لل... التحيير والشكل ايه والله <تصفيق> اذن وام عندنا ام هنا وهي لطلب التعيين بعدا همزه الاستفهام لطلب التعيين نحو ادرست الفقه ام النحو تطلب النحو واش واش خلاص ادرست الفقه ام, أم كيف نعرفوها ادرست هذا درس الهمز لمن حرف السته ايه حرف السته يقدر استا على السكون الت الضمير التاء ملي على التاء ضمير متصل في محل في محل رفع تاعه ايوه فيقها مفروبين، مفروبين، مفروبين، في من طوين ترقيان نصو على التاء التحت ام ام حطوا عكس هو دليل النسق هو من النحو معطوف على اسم معطوف علم على علم تعا على اخيه سوبر منصوب اه هذه ان سادسا سادسا اما هذه اما بشرط ان تسبق بمثلها تمام النحويه قلنا هذه ما تمشي <تصفيق> لأن فيها دائماً الواو السماء الواو هو والي... <تصفيق> هي مثل أو في المعنى جين نحو قوله تعالى فشد الوثاقة فإما من بعده وإما في داء هاي ونحو تزوج إما هنداً وإما أختها هذه اما تعتذر يعني عاطفه تزوجها يفعلوا امره واما هذه عاطفه وهند لان اختها ونو حفعه راهي اسمها وهي اللي شقات دير تخدم خدمتها شقتين اهلا سابعا بل وهي للاضراب الاضراب معناها الابطاء يعني يتبطل الحكم له ولل وتثبت ومعناه جعل ما قبلها في حكم المسفوت عنه انه ما جاء محمد بل بكرون بل بكرون ما جاء محمد بل بكرون ها هنا بل حرف عطف راك بطلت اللي اللي محمد واثبتوا بالبكر الكليشه نعرفوها ما جاء محمد نبي <تصفيق> نبي جاء محمد بل اي بل هذه للاضراب يعني السلطه الحكم الاول وايفته وايش شرط طول العطف بها شرطان الاول ان يكون المعطوف بها مفردا المعطوف بها مفرد. لا جمله والثاني الا لا جمله والثاني لا يسبقها استفهام ثانيا وهي تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لها قبلها هذه تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لها قبلها نحو جاء بكر لا خالد خائر الله لم يشيرك ثبت الماجي للبكر وانفيت ديجيتو نعم ديجا اكسبيت لكن وهي تدل على تقرير حكم ما قبلها واثبات ضده لما بعدها هذه لكن تدل على تقرير حكم ما قبلها واثبات ضده لما بعدها نحو لا احبك ساله لكن المستهدفين لا وهي اربع دهي النفيه النفيه عايز بقى في العنوان ولا ده كويس الكسر الفعلي كان في ضمير متصل مستت في تاثيره وانه اوكي سيال المطلوب دي منصوبه Mrmalarao tozramihh for onir uz. Onir uz sumie 1000 Nira kon choropteru zaborelsh. Hae vaak! I konorabo kredstruoval 이미 se 34 Hr stronga in familijsku. Padrepe l Differenti, se jistim hr عاد في جسمها ها هي داك الناس كرمي يسكون هذه ممكن من هذه الحر بالعطره اه ولا حرجت وكي حرجت من يعسكون ولا كان هذا التطابق الشكل صح وهذه لكن تكون مخففه يعني ثقيله ربما الانسان يوجد لكن نعم. لكن هذيك من حروف الله مع من, من أخوات؟ إنه. إنه. إنه إنه من أخوات إنه إنه هي الحقوات؟ ها؟ هل يمكننا الحقوات من النشر؟ نعم قلنا قدنا في الانتحان دلنا الأيما انتحان في بوسعدة حمرنا الأيما النصريين كانوا الأساتذاء النصريين هنا هؤلاء اللي يدارون هذه لكن في جملة والله إلا ينسيها وسنها ما عرفناها ما عرفتها للمخففها ولا مثقنا وكان صرور هذا كان هنا قالوا أشياء هذه مخففة ولا مفقنة. هو ذنب سرعة قال للآن أيها الأئمة لا نخفف الله عنكم وعلم أنه رموان هذه هذه بالي بالي قلنا هذه لكن ويش العطف بها ثلاثه شروط ان يسبق هنفي يسبق هنفي كما الاهله لا احق لا يسبق هذا يسبق هنفي او نهي والثاني أن يكون المعطوح بها مفرداً يكون المعطوح بها يكون مفرداً كل هذه لا أحب كساء لكن ونحن وراء المعطوح المشتهدين يكون مفرداً في باب التثنية فاعتبر مفرداً أن يكون المعطوح بها مفرداً ثالثاً أن لا الواو ماشي ولكن ما. العاشر والأخير حتى وهي للتدريج والغاية حتى هاي تكون للتدريج والغاية التدريج يعني شيئا فشيئا والتدريج هو الدلالة على القضاء الحكم شيئا فشيئا نحو يموت الناس حتى الأنلياؤ هاي حتى حرف وعطف حرف وعطف نعرفها يموت الناس و... يموت في الناس, الناس و... يموت في الناس يموت في الناس يموت في صح صح وكما قال المؤلف في بعض المورة المورة تكون مجارة حتى هل. تنتي حتى تنتي غير عاطلة إذا كان ما بعدها جملة نحو جاء أصحابنا حتى خالد حاضر إذا كان ما بعدها جملة خالد حاضر لي جملة خالد حاضر جاء أصحابنا مثلا نعبه جاء ها أصحاب الله اصحاب تاعي مرفوع على الرفع تفضل والنون اصحابها مضحف. اصحاب المضافه يا شيخ هنا ضمير متصل في ضمير انفعل فهمت تاع حتى حتى ابتدائي معظف على... بتدد. بتدد. بتدد. بتد. بتد. بتد. هذه ابتدائيه خالد معطى هذا خالد ابتدائيه قادر هذا صح هذه هنا انا اجمله فلهذا ما عملتش هنايا جمله واحده وتى في جره القحيل حتى هذه لاقول له تعالى حتى مطلع الفجر حتى مطلع الفجر احنا نقولوا حتى حرف جر صحه الاطلعي مجروره اصل كان كانت ماشي ما مجروره نقولوا حتى ما طلعوا ساعات ها سلام هي حتى ايوا تم اطلاعه من حتى في بعض المواضع حكمه حروف العطف قال فاء انعطفت على مرفوع رفعتها او على منصوب ناصبته او على مفعول خفضته أو على مجزوم جزمتك تقولوا قام زيد وعمرا عين رفعت قام زيد وعمرا رأيت زيدا وعمرا عين مصعوب مارت بزيد وعمرا هذا هو حرف عمس وزيد لم يقم يعني حتى تطفع للفعل ليش من الفعلين زيد لم يقم ولم يقعد وأقول هذه الأحروف العشرة تجعل ما بعدها تابعا لما قبلها في حكمه لعربي فإن كان المتبوع مرفوعا كان التابع مرفوعا نحو قابلني محمد وخالد فخالد معطوف على محمد والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلمة طرفية الظلة الظاهرة وإن كان المثبوع مصوبا كان التابع مصوبا نحو قابلت محمدا وخالدا فخالدا معطوف على محمد ومعطوف عن المصوب نصوب وعلمة طرفية الفاتحة الظاهرة وإن كان المثبوع مكفوظا كان التابع مكفوظا نحو, نحو ما رتب محمدين وخالدين تالي معطوز فخالد معطوف على محمد ومعطوف على المقفوض مقفوض وعلى ما تخضيه خس Chase كان المتبع مجرورا كان التابع مجزوما وإن كان المتبع مجزوما كان التابع مجزوما نحو لم يحضر خالدون لم يحضر, يحضر أي زومن صح, زومن صح لم يحضر خالدون أو يرسلوا رسولا يرسل يا يرسل منصوب او ثاني فيرسل معطوف على المعطوف على يخبر والمعطوف على المجهول مجهول اللي السكون بس. ومن هذه الامثله تعرف ان الاسم يعطف على الاسم وان الفعل يعطف على الفعل في الصوره اليوم يا قلبي باقي سبحان الله الخبير باب والعطف هذا وان العف ايضا تابعه حروفه عشره يا سامع الواو والف ثم او اما وبلكن وحتى لا وان فجه ذا الك جاء زيد ومحمد وقد سقيت عنرا او سعيدا من ثمد وقول خايد وعامر سدد ومن يتب ويستقم يلقى وشد الأزمان لها عبقوا